أنت انت ل أ م ا ل ح ل ا ن من تحت قدميك لنا ا ل ج ن ا عندما تضحك ا ل ح ي ا ة تزهر ا ل أ م ا ل في طريقنا نحس ب ا ل أ م ا ن أنت الأمان انت ل أ م ا أ ن الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما ت ن ح ك ي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 قلبي نبع الحنان امي ثم أ م ي ا لحد آ خ ر يوم في عمري ح ض ن من أ و ل حياتي و ه م و همي اللي كتر خ ر ه ا داب خ ر ه ا في دمي وعايش فيه أمي وهمه همي اللي كتر خيرها د ب خيرها في د م وعايش فيه كل لبعت العالم تنطق باسمك امي وتضم ش ف ا ه وتنادي لك يا امي Amy, come a hue. A shake. أ ش ت ا ق ل م ر أ ه ا واحن ل أ ل ق ا ه ا و أ ق ا ب ل يمناها أ م ي هي ن ب و حنان امي ه ب ة الرحمن والروح كما ل ر ي ح ا ن أ ت ع ط ر بشداها أ م ي كم أ ه و اهواها ا أ ح ن لألقاها 「私の名前は」